ازكي نور صاكن من جبلك بيطيح حسنك صرتك اللي يزرلك ازكي نور صاكن من جبلك بيطيح حسنك صرتك اللي يزرلك بيطيح حسنك صرتك